بوك تو ويش كماند ويش خمسة وخمسون خمسة <تصفيق> دو العمل العمل ميش انتي يلو ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Mu mees on arst. Zauji Vazifat zauji tabib. Vazifat zauji tabib. Ma töötan poole kohaga meditsiini ööna. Ana eshtagilu ke hatta mun tasaf nahar. Ana eshtagil ke hatta mun al nahar. Varsti saame me pensionit. قريبا سنتقاعد لكن الضرائب مرتفعه لكن الضرائب مرتفعه ي الصحي مكلف والتامين الصحي مكلف Kelleks sa tahad? Mada turidu antusbiha usbija jauman ma? turid ant asbah jauman maa? Ma tahan inseneriks saada. Uriidu ant usbija muhendisan. Uriid ant asbah muhendisan. Ma tahan ülikoolis õppida. Uriidu ant udari اريد ان ادرس في الجامعة ماولن انا طالب متدرب انا طالب متدرب ماي لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير ماتين انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد سي اون مينو هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل مولون لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء Lõunajal käime me alati söklas. Nethabu deiman, wahta vuhur, il kafitiria. Nadhab deiman wacht ahur il kafitiria. Ma otsin töökota. Abhathu an vifa. Abhat an vazifa. Ma olen juba aasta olnud töötu. Sarali amun. عاطِل صار لي عام عاطل عن العمل سلس ريغيس اون لي في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل Teksti ja raamatu leiad aadressilt wwwbook 2de